الله نحمده ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا يهده فلا هادي له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وعبد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين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 اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أحبتي في الله أهلا بكم في هذا اللقاء المبارك المتجدد كل يوم من أيام الإسبوع الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في درسنا المتواصل في شرح كتاب الأصول الثلاث ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من المسائل الأربعة وانتهينا بالأمس من المسائل الثلاث واليوم بإذن الله جل وعلا سنشرح عن مفهوم العبادة فقال المؤلف عليه رحمة الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدوني وأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غير الله سبب والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا المتن في هذه المسألة لمفهوم معنى العبادة وسنسهب الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه وفي شرح هذا المتن العظيم الذي جعله الشيخ رحمة الله جل وعلا في هذا الكتاب القيم متنا يحتاج إلى وقفات ويحتاج إلى شرح مبسط حتى نفهم معاني هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله فنأتي إلى تعريف الرشاد حين قال المؤلف عليه رحمة الله اعلم أرشدك الله لطاعته ومعنى قبل المؤلف أرشدك الله لطاعته أي بمعنى هداك به المستقيم هو طريق الحق والهدى وقوله أرشدك أي هداك ودلك إلى هذا الطريق العظيم وهذه دعوة من المؤلف إلى لمن أراد العلم ولمن أراد الحق فالشيخ هنا يدعو له بهذا أرض بأن يهديك الله سبحانه وتعالى إلى طريق الحق وأعظم ما يطلب من الله سبحانه وتعالى هو أن يهديك الله جل وعلا إلى هذا الطريق المستقيم، فمن سلك هذا الطريق العظيم كان من الناجين بإذن الله جل وعلا يوم القيامة، لأن الأصل أن تسلك هذا الطريق وأن تموت عليه وأن تبحث. عن الآخرة ولا تتعلق بالدنيا قال الله جل وعلا في سورة الفاتحة عن حال المؤمنين في قولهم اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وضد الرشاد أيها الأحباب ضد الرشاد الغي كما قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فالرشد هو الطريق المستقيم وهو الصلاة الله جل وعلا المتين الذي خطه الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بيده الشريفة وبينه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيم وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال عن هذا الصراط عن هذا الخط المستقيم قال هذا صراط الله مستقيما وهذه الخطوط هي السبل عن يمينه وعن شماله هي السبل على كل رأس سبيل شيطان يدعو الناس إليه ثم قرأ قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فصراط الله جل وعلا واضح وبين فهو كالشمس في رابعة النهار وهكذا الغي وهو الضلال و في كتابه و نهانا عنه جل وعلا فمعنى اذا معنى الرشد لقول المؤلف ارشدك الله اي هداك ووفقك لطريقه المستقيم ومعنى الهدايه ايها الأحباب الهداية معناها في اللغة هي الدلالة أو الدلالة والإرشاد والبيان عندنا الهداية <تصفيق> إلى <تصفيق> تتنقسم هداية توفيق الأولى هداية توفيق الدادي بين يقلبها كيف يشاء قال الله جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال جل وعلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فهذه الهداية إذن بيد الله سبحانه وتعالى فلا تطلب إلا منه جل وعلا بأن تقول اللهم اهدني إلى الحق المبين اللهم اهدني واهدي بي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهدي إلى هذا الحق المبين وهو خير البشر كان يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى كما كان يدعو عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم اهدني في من هديت وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقاء والعفاف والغنى وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني لاحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت هذا الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك كان يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى لأن القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون إذن هذه الهداية التي هي هداية التوفيق هذه خاصة, خاصة بالله جل وعلا ليس لأحد من الخلق أن يتدخل فيها أما الهداية الثانية هي هداية بيان وإرشاد هداية بيان وإرشاد فحين بعث الله جل وعلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأرسل المرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا إنما بعثهم حتى يهدو الناس إلى الصراط المستقيم فهم دلالة على الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال جل وعلا الله اعلم حيث يجعل رسالته ويقول جل وعلا في حق الانبياء عموما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكل من سار على نهجهم واقتفى أثرهم فهم يهدون الناس إلى هذا الحق المبين فهم أسباب للهداية بكلامهم وبأفعالهم وبحجتهم التي جاءوا بها وبالمعجزات التي أتوا بها فهم أسباب إذن للهداية كما قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 إلى صراط المستقيم تأمل في هذه الآية العظيمة إنك الذي لماذا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الناس يهديهم يهديهم عليه الصلاة والسلام بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن يهدي الناس بهذا الكتاب العظيم يهدي الناس بالمعجزات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام يهدي الناس بكلامه الطيب يهدي الناس بأفعاله الحسنة فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي بالقرآن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 فكل من اتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد اهتدى وكل من خالفهم فقد ضل قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تأمل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذه دعوة الأنبياء والرسل جميعا فقال بعدها جل وعلا فمنهم من هدى الله تأمل فمنهم أي من الناس من هدى الله أي من هداه الله جل وعلا حين اتبع الأنبياء والرسل هداه الله ومنهم من حقت عليه الضلالة اي كتبت عليه الضلالة لانه عاند ولانه اعرض ولانه تكبر فحقت عليه الضلالة اذا الهداية الثانية هي هداية بيان وارشاد انت يا اخي المسلم وأنت يا أخت المسلمة نحن جميعا أسبابا للهداية فأي إنسان تتكلم معه وتدعوه إلى الحق إن لم يهتدي فاعلم أن الله جل وعلا لم يكتب له الهداية لأننا مهما بلغنا من العلم ومهما بلغنا من الحكمة ومهما بلغنا من الصبر ومهما بلغنا من الحلم ومهما بلغنا من اليقين فلا نصل الى درجة الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فهم أعلم الناس بالله جل وعلا وهم أفقه الناس بدين الله وهم أحكم الناس وهم أصبر الناس وهم أحلم الناس ومع ذلك يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط والرهط يجاوز العدد من الثلاثة الى التسعة ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان ويات النبي يوم القيامة وليس معه احد فلا تستغرب من ذلك فانت سببا للهداية بكلامك الطيب وبيفعالك الحسنة وبصبرك على الناس لعلك تكون سببا في هداية الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة ويقول لهم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وهذه من أعظم الوصايا التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم حين يبعثهم إلى الناس دعاتا إلى الله سبحانه وتعالى فكن أنت سببا في هداية الناس والداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحفظ لسانه من الشتم ومن اللعن ومن السب ومن الكلام الفاحش البذيء لأن هذه الكلمات هي مغلق للخير ومغاليق لقلوب تحتاج إلى مفاتيح للخير فالجاهل في دين الله سبحانه وتعالى والمنحرف عن دين الله جل وعلا يحتاج إلى من يبصره ويحتاج إلى من يأخذ بيده إلى الحق ويحتاج إلى من يفتح قلبه إلى هذا الصراط المستقيم فالكلمات لها أثر عظيم لذلك يقول الله جل وعلا وقولوا للناس حسنة ويقول الله جل وعلا قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى فالقول المعروف أي الكلمة الطيبة ويقول الله جل وعلا مبينا حال أهل الحق ومبينا صفات المؤمنين بقوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة قالوا سلامة فإذن الهداية لها أسباب ومن أسبابها الكلمة الطيبة ومن أسبابها الفعل الحسن ومن أسبابها الهداية أن تأخذ بيد ذلك الضال الى الحق وان تصبر عليه كما صبر نوح عليه السلام على قومه وكما صبر ابراهيم عليه السلام على قومه وكما صبر موسى عليه السلام على قومه وكما صبر عيسى وكما صبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا شك أن بعد الصبر يأتي النصر كما قال الله جل وعلا فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى إذن هذه الهداية أيها الأحباب التي أرادها المؤلف رحمة الله جل وعلا عليه ودعا لمن طلبها بالرشاد والتوفيق والسداد اعلم أرشدك الله لطاعته أما تعريف الطاعة أيها الأحباب بقول المؤلف أرشدك الله لطاعته فالطاعة هي فعل ما أمر الله جل وعلا به والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه هذه هي الطاعة الطاعة هي فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه أو امتثال الأمر واجتناب النهي امتثال الأمر واجتناب النهي وأن يقف الإنسان المسلم عند حدود الله سبحانه وتعالى هذه هي الطاعة التي ينبغي أن تفعل وأن يعمل وأن يعمل بها في هذه الحياة وأنت أيها الإنسان وكلنا جميعا قد أمرنا بطاعة الله جل وعلا أي أمرنا بامتثال امر الله جل وعلا ونهينا عن استنابي ما نهى الله جل وعلا عنه قال الله جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال جل وعلا قل اطيعوا الله والرسول وقال جل وعلا ومن يطع الرسول فقد اطاع الله والآيات في طاعة الله جل وعلا كثيرة فالشيخ يدعو لك بقوله اعلم ارشدك الله لطاعته اي وفقك الله جل وعلا لطاعة الرحمن سبحانه وتعالى ووفقك لامتثال امر الله والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ثم قال عليه رحمة الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام ومعنى ذلك أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام وهو أن تعبد الله جل وعلا مخلصا له الدين ومعنى الحنيف في اللغة الميل الحنيف في اللغة معناه الميل وفي الاصطلاح عرفه العلماء معنى الحنيف هو, الميل أو أو هو المائل عن الشرك المقبل على الله سبحانه وتعالى المعرض عما سواه جل وعلا الحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على الله جل وعلا والمعرض عن كل ما سواه جل وعلا وهي ملة إبراهيم وملة إبراهيم عليه السلام كما تعلمون ملته التوحيد الخالص ملة إبراهيم هي التوحيد الخالص المائله أي بمعنى البعيدة عن الشرك بأنواعه الصغير والكبير هذه ملة إبراهيم المبنية هذه العبادة على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وسنقف بإذن الله جل وعلا عند هذا الحد وسنبين بإذنه جل وعلا ملة إبراهيم على حقيقته على حقيقتها عفوا حتى يتضح لنا هذه الملة العظيمة الملة السمحة الملة التي دا وأمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام للامتثال به وعلى في كتابه العزيز ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع هذه الملة ملة إبراهيم حنيفة وسنقف إن شاء الله تعالى ونفصل فيها القول لأنها من أعظم ما ينبغي أن تفهم فهما صحيحا مستقيما ومن خلال هذا الفهم بإذن الله جل وعلا سيستقيم عند المسلم معنى العبادة الصحيحة التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعا إليها وصبر من أجلها وحذر الناس من مخالفتها فمن استقام على هذه الملة فقد استقام دينه ومن خالف هذه الملة لا شك أنه قد وقع في ظلال مبين نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يفهمنا وإياكم الفهم الصحيح لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسنقف عند بعض الآيات ونشير إلى معانيها وسنقف بإذن الله جل وعلا على مفهوم هذه المسألة بدقة نريد بذلك أن نصل إلى الحق هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله كل خير فإن كان في عندكم سؤال حول ما ذكرنا جزاكم الله خيرا نستمع إليكم وبارك الله فيكم وحسن الله إليكم تفضلوا السلام عليكم الصوت مسموع يا اخوان اذا كان الصوت جيد اخونا محفص الصوت جيد يا اخوان انا احد يسمعني يا اخوان وعليكم السلام الحمد لله آه جزاك الله خير شيخنا الفاضل هل يا اخوان احد عندي سؤال لشيخنا الفاضل عمر جزاك الله خير هل يا اخوان عندي سؤال لشيخنا الفاضل صوت جيد يا اخوان ادونا سؤال يا الله خير نعم بسم الله الرحمن الرحيم اولا نجيب سؤال الاخت بنت التوحيد وفقها الله حول سؤالها قالت ممكن نقسم الهداية الى عامة وخاصة نعم يجوز تقسيم الهداية وهذه التقسيمات انما هي من باب التيسير ومن باب التسهيل وإلا ان هذه التقسيمات لم تكن معهودة في عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فتعتبر هذه التقسيمات وهذه التسهيلات من باب المصالح المرسلة التي وضعها العلماء وقعدوا لها القواعد وأصلوا لها الأصول من باب التيسير ومن باب أن تفهم هذه المسائل على حقيقتها لاختلاط اللغة الأعجمية باللغة العربية ولدخول علم الكلام والفلسفة على قواعد أصول اللغة فاختلط عند الناس المفهوم الصحيح لمعاني كثيرة من معاني هذا الدين فالعلماء رحمة الله جل وعلا عليهم الجهابدة من علماء اللغة وعلماء الأصول وعلماء العقيدة حين قسموا هذه التقسيمات من باب التيسير ومن باب أن يفهم أو أن تفهم المسائل على حقيقتها فلا بأس أن يقال تقسم الهداية إلى عامة وإلى خاصة هذا لا بأس أن يقال بذلك ولكن للوضوح أكثر فنقول هداية التوفيق وهداية البيان والإرشاد واضح هداية التوفيق وهداية البيان و الإرشاد ولا بأس بعض العلماء من قسمها إلى أربع نعم وهي هداية عامة وهداية الدلالة أو الدلالة ومعنى الإرشاد والتعريف والبيان وهداية التوفيق وهداية في الآخرة إلى الجنة نحن لا نريد أن نسهب كثيرا حتى لا نضيع المفهوم الذي نريد أن نصل إليه واضح يا أختي لا نريد أن نسف كثيرا نريد المهم أن نصل إلى المفهوم الواضح الذي يستقيم فهمه إلى عقول الناس حتى لا نضيع المسألة ونذهب بعيدا عن مفهومها وبالتالي ربما يخترط عند الكثير من الناس عدم الفهم الصحيح فلا يصلوا إلى الحق لذلك نحن نخاطب الناس على قدر عقولهم نسأل الله جل وعلا أن يفهمنا جميعا إلى ما يحب ويرضى أما سؤال أخينا وفقه الله حول قضية هل يكفي طرب العلم من الكتب أم لا بد من مجالسة العلماء وطلاب العلم والمشايخ؟ لا شك ان من وفق إلى علماء بين يديه وطلاب علم بين يديه. إذا وفق لهذا نعم الواجب عليه أن يجلس بين يدي هؤلاء العلماء وبين يدي هؤلاء طلاب العلم ويأخذ منهم مباشرة لأن العلم لابد أن يؤخذ من أفواه العلماء ولذلك في هذه حكم عظيمة فإن العالم يجمع لك البعيد والقريب ويجمع لك المسائل الشاردة عن ذهنك فيجمعه لك في جلسة من الجلسات وأنت تأخذ منه مباشرة ثم أنك تختدي بهذا العالم فهو قدوتك في الكلام وفي الأدب وفي الأخلاق وفي التعامل ستتأثر به إذا كان اللقاء مباشر بينك وبينه لا شك له أثر عظيم ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأثروا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم حين التقوا به مباشرة وجها لوجه وسمع منه مباشرة هذا من وفقه الى وجود العالم بين يديه اما من تعذر له ذلك وكان بعيدا عن اماكن العلماء كالذين يعيشون مثلا في بعض البلاد الاوروبية مثلا لا يوجد عالم مثلا ولا طالب علم فبفضل الله جل وعلا في هذا العصر قد توفر العلم بشتى وسائله توفر العلم بشتى وسائله عن طريق الانترنت وعن طريق التلفاز وعن طريق التليفون الهاتف هذه كلها وسائل يستطيع من أراد العلم أن يأخذ من العلماء عن طريق هذه الوسائل وهذا لا يكفي وحده لا بد على الإنسان إذن أن يبحث حتى يجد من يعلمه التعليم الصحيح والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالسؤال لا بد أن يكون مباشر بينك وبين العالم أما طلب العلم عن طريق الكتب فقط فمن طلب العلم من الكتاب فقط كان خطأه أكثر من صوابه فلا بد على الإنسان بعد أن يطلع على الكتب وهذا ليس استهانة بالكتب إنما لا, لا يقف فقط عن طريق الكتب إنما لا بد عليه أن يسأل ولا بد عليه أن يستفسر فكم من كتاب قد يقرأه الإنسان ولا يفهم معانيه ولا يفهم اللغز الموجود في بعض الكلمات الموجودة في الكتاب، ومما يدل ذلك الآن لو قرأن فقط هذه المسألة ونمر عليها مرور الكرام كمتن، قد لا تفهم عند كثير من المسلمين أليس صحيح؟ فلو وقفنا عند موتون نمر عليها هكذا مرور الكرام. فربما لا تفهم عند كثير من المسلمين فيحتاج إلى شرح ويحتاج إلى تبسيط لهذه المسائل فالإنسان إذا أراد العلم فلابد أن يبحث عن وسائله حتى يصل بإذن الله جل وعلا إلى العلم الصحيح والله تعالى أعلم وأحتم الجامعة تقدم في ميزان حسنة كبيرني إن شاء الله والله يا شيخ الفاضل أريد سؤال فقط أن سمعت يعني مقولة عن ناصر الدين الألباني شيخنا الألباني بأنه ما أخذ الدين ما أخذ يعني العلم من العلماء ولكن أخذ العلم من الكتب هل يعني هذا صحيح أم فقط كلام جزاك الله خير ونعتذر إذا تولنا لك شيخنا الصديق. نعم وفقك الله. فأولا أخي أخي الحبيب قضية طلب العلمي عن طريق الكتب لا بأس به إذا كان الإنسان قد أخلص نية لله سبحانه وتعالى. وصدق في طلبه فالله جل وعلا سيوفقه إلى الخير لأن التوفيق كما قلنا في أول حديثنا في الدرس التوفيق إنما يكون من الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا هو الذي يوفق الإنسان إلى هذا الخير العظيم أما الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله جل وعلا عليه قد اشتهر عنه أنه أخذ, الكتب، أخذ العلم من الكتب ولم يجلس بين العلماء وربما يعني هذه مقولة تكون صحيحة أو تكون خاطئة لأنني أولا لم ألتقي بالشيخ رحمة الله جل وعلا عليه. إنما هذا ما سمعناه عنه أنه طلب العلم عن طريق الكتب والكتب بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أغلبها قد شرحت أغلب الكتب كصحيح البخاري قد شرح وصحيح مسلم قد شرح وهكذا سنن الترمذي قد شرحت فأغلب الكتب قد شرحت وبصقت ومن عنده القواعد والأصول من آ... من عنده القواعد والأصول في اللغة وفي العقيدة وفي الفقه فلا يخشى عليه بأن يأخذ العلم من الكتب أما من فقد أصول اللغة ليس عنده لغة عربية بحتة ما يفهم وليس عنده ما يؤهله إلى أن يأخذ العلم من الكتب فلا شك أنه قد يكون خطأه هذا الإنسان أكثر من صوابه قد يكون طلبه للعلم عن طريق الكتب إذا لم يكن عنده ضوابط لم يكن عنده أصول فيكون خطأه أكثر من صوابه فالشيخ الألباني رحمة الله عليه قال اشتهر بعلم الحديث وأنه إمام في هذا العصر في عصره في هذا الباب في هذا المجال إمام في هذا المجال ولا يعني ذلك أنه معصوم ولا يعني ذلك أنه لا يوجد عنده خطأ فقد رد عليه بعض العلماء ممن تخصصوا في هذا العلم ردوا عليه في بعض المسائل التي وقع فيها الشيخ رحمة الله جل وعلا عليه وقع فيها من الخطأ فردوا عليه للبيان وليس للطعن والتشهير ردوا عليه للبيان وليس للطعن والتشهير فما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد عليه وما من أحد معصوم أبدا فسوى كان ممن طلب العلم عن طريق الشيوخ مباشرة أو ممن طلب العلم عن طريق الكتب فالعصمة إنما تكون لله جل وعلا ولأنبيائه عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم وأحكم شكرا الله بخير شيخنا الفاضل أسأل الله سبحانه وتعالى أني وبارك في عمرك يا شيخنا الفاضل يا أحسين ضيف ضيف أظن الضيف أظن هذا الضيف نصراني لماذا هذا الإشارة يا حسين السلام عليكم الصوت جيد يا أخوان الصوت الآن جايد يا أخوان جزاك الله خير شيخنا القاضل الصوت ضعيف أم فيتن الصوت, ضعيف الصوت ضعيف شو, شو الصوت جيد مفعص شوي يا أخي ممكن طلب أهيكم والله الصوت يا أخوان جيد الآن جزاكم الله خير حي الله مصلاوي جزاك الله خير أخونا عمر أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في عمرك صلى الله على أردني وإيش أنت مغربي نعم نعم أنفيد أنفيد شكر أنا مغربي نعم أخونا مسلاوي والله عندي شيء أقدم إن شاء الله واعطيك اللقمة عندي شيء.